بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ألف لام وراء تلك آيات الكتاب الحكيم أكان Sesagaban An A'upainah ila rujuhim minuhum An azirin mas' wa beshiril wa beshiril ladina صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر السماوات والأرض في سدة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إنه ذلكم الله رب وَقُمْ فَحْبُذُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ إِلَى مَوْتِكُمْ جَمِيعًا وَحْدًا لِلَّهِ حَقًّا إِن Bedaul Qalqasum, yang diingat oleh jizi yang amanu, dan para salihat berbicara. Dan yang kafir, mereka وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقد ترووا منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ إن في اختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ وَهُمْ نَارٌ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ يَذِيبُهُم رَّبُّهُمْ دِفْئًا تجري من تحتهم الأنهار، تجري من تحتهم الأنهار في جنة معي. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحييتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين شر استحجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذروا Jika masal insan berdiri di jambi atau kaidan atau kaiman, fana kita kafananu dzur wu marak, anlam كزيم للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاء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 قال الذين لا يرجون لقاء نأذ بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله FatiHojen toldugan suara yang merupakan yaitu menjadi istimna baik saya ik من rat timb чтобы menegang وَلَأَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِي كُمْ عُمُرًا مِنْ قَضَلِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَنْ أَوْلَمُ مِمَنْ فَتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذِبًا لا يفلح المجرمون ويحبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون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 وَلَوْلاَ كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهُمْ يَخْتَلِفُونَ وَأَيَكُونُ لَوْلاَ كَوْلٌ عَلَى يَدِ Jika kau, Inna maal ghaybulillahi, fa وَاِذَا أَذَمَّ قَوْمَن مِّن سَرَحْمَدٍ مِّن بَعْدِ ضَبٍّ أَمْسَنَ وَإِذَا لَهُم مَّكْرٌ فِي آيَاتِنَا قُلِ الله أسرع مكرا.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 وفرحوا بآجأت هارع العاصف وفرحوا بآجأت هارع العاصف و جاءهم الموج من كل مكان وض. يقبهم دعوا الله مخلصين له الدين لا ان من هذه لنكونا من الشاكرين الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم be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 Danulhusna dan jadatul, dan yang berkujuh, mereka terus dan hilang. Orang-orang itu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 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيّلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تحبدون فَجَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ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 من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميد من الحي ومن فير الامر ان الله فقل افلا تتقون فذلك من الله ورم كم الحق فماذا بعد الحق إلا ظلان فأنا تسرقون كذلك عقد كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا ي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 ما يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قول الله يهدي للحق أَفَمَن يهدي إلَى الحَقِّ أَحَقُّ أَن يُذْبَعَ أَمْ من لَا يهْدِي إلَّا أَن يُهْنِ فما لكم كيف تحكمون وما يدبر أكثرهم إلا ظن إن وَنَلَا يُغْمِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا Inna Allah ani'mun bima yaf'alun Woma kan هذا القرآن an والذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا غيب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراء قل ف بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين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 ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن Kafakul li amali, walakum amalukum. Anu bari'oon mma a'mal, wa anu bari'oon mma ta'amal. يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يحقلون ومنهم من ينظر إليك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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ وَدَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلْقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُبْتَدِينَ وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ عِدُوهُمْ أَوْ نَتَوَفْ سَيَننكَ فإلينا مَوْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلٍّ أُمَّةٌ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَنَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلْ إِذَا جَاءَ أَجَلُوبُ خيرونا ساعته وما يستقدم قل ارايتم ان اتاكم Dan yang telah muzuk azab al quldh, h al tujzon, illa b mana kum taksub, wya stambuun kahakun,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 وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصب وهم لا يظلمون ألا إن لله ما di sementara itu, Allah berfirman: "Aku akan mengutus seorang rasul kepadamu, dan akan هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا أيها الناس قد جاءتكم موعرة من ربكم وشفاء لما في الصحر الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ minhu haraman wa hananan qul allahu aznanakum qul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 لَا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا إِذْ دُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَحْجُبُ عَرَّبِكَ مِنْ لذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا ولا ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة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 وَاتَّعَلَيْنَهُم بَأَنَّهُمْ إِذْ قَالُوا لِلْقَوْمِ يَا قَوْمِ إِن كَانَ كُفْرٌ عَلَيْكُمْ مَا قَوْمِي وَتَلْقِينُ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَمَ اللَّهُ تَوَلَّكُمْ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ فَأَنْجِمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَّتًا ثُمَّ اقْبِضُوا إِلَيَّ وَلَا تَغْيُرُوا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 فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين ثم بعثنا من سَوَّارُونَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ بِآيَاتِنَا فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ فَلَمَّا جَاءَهُم بَأْسُنَا بَزَغَتْ عَلَيْهِمُ الرَّعْدَةُ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 قَالُوا أَجِدْنَا لِتَلْفِتْنَا عَمَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ أَبَا وَتَكُونَ لَكُمَا الْقِبْرِيَانُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى القوما توم بالسحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمن المفسدين، ويحق الله الحق. قبي كلماتي ولو كان المجرمون فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه على خوف وَإِنَّ فرعون فِي الْعَالَمِ فِي الْأَوْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَى يَأْقَمِ إِنَّهُ لَمِنَ فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الوالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبور لقومكما بمن صرب بيوتهم وجعلوا بيوتكم قبله وجعلوا بيوتكم قبلته وأنقِموا الصلاة وبشّر المؤمنين وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ أَنسيتَ فِنْ عَوْنٍ وَمَن أنْجَزِنَا وَأَمْوَانًا فِي الْحَيَاةِ ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ضمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فنا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأهيم فَادْعُ حَوَاتُقُمْ فَاسْتَقِيمَ وَلَا تَتَّبِعَنَّ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَحْلَمُونَ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 به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِظِلِّنَا لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آيَةً وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْمُقْتَبَلَ وَأَصْدَقُوا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتِ فَمَكَنَّقُوهُ ذاك اوم العلم ان ربك يقضي بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون فان كن فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكَ لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذي نحقّض عليه بكلمة ربك لا يؤمن ولا أُجَات هم كل آيات حتى يروا العذاب الآليم فلو ل كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لم ولما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء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 فَلَا كَشَفَنَّهُ إلَّا هُوَ وَإِيَّاهُ يُرِدُّكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنَ الْعِبَادِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتذا فإنما يهتدي لنفسي ومن ضل فإنما يضل عليها